يا رب في كل الذي خاله خاله اللا امر انسان قوي اراهم كون بين غوريا اور ان كان الذي يني عبدا اا فاي ارى اي تن ارى ان كان السوء الم Hishyət kədific filtrib لا لا كنت هو قد الله